Book 2 67 Saba tunu asitun Saba vasitun Omastavad asesõnad kaks Damairul milkia ifnein Damair el milkia ifnein Brillid النظاره النظاره تاونوستاس اوم لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته. أين ترك نظارته يا ترى الساعه تا كيل اون كاتكي ساعته تالفه الساعه عاطلة كيل ريبوب على الحائط الساعه معلقه على الحائط جواز السفر جواز السفر لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره كوهو تاسي سندا ترك جواز سفره يا ترى ترك جواز سفره يا ترى Hum, hunna, alhaasubihim, bihin. Hum, hun, bihum bihin. Need lapsed ei leia endi vanemaid. Laeja satiul atfal en jäžidu, välideihim. Laeja satiul atfal en jõžidu, välideihim. Aga sealt nende vanemad tulevadki. Lekin haa humil waledaan kaadimuuna hunäk. Läkin haa hum alwalidaan kaadimuuna hunäk. Teie, teie! Entum, kum, alhaassu Entum, kom alhaassu Kuidas teie reis oli, herra كيف كانت رحلة حضراتكم سيد ميلر كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر كوسون ديه ناينه هرر مولر اين زوجة حضراتكم سيد ميلر الخاص بك انت الخاص بك كوستن ديه كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث كيف كانت رحله حضرتك مدام سميث كوسون ديه زوج حضرتك مادام سميث؟ أين زوج حضرتك مادام سميث؟